من قال في القرآن ضد مقالتي فلعنه كل إقامة وأذان هو في المصاحف والصدور حقيقة ايقن بذلك أيما ايقاني وكذا الحروف المستقر حسابها عشرون حرفا بعدهن ثمان هي من كلام الله جل جلاله حقا وهن اصول كل بيان حاء وميم قول ربي وحده من غير انصار ولا اعوان من قال في القران ما قد قاله عبد الجليل وشيعة اللحيان فقد افترى كذبا واثما واقتدى بكلاب كلب معره نعمان خالدتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني تعيس العمي أبو العلاء فانه قد كان مجموعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان والآن أهج الأشعري وحزبه وأذيع ما كتموا من البهتان يا معشر المتكلمين عدوتم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 وبه أزلزل كل من لاقاني هو ملجئيه ومدرئيه ومنجني من كيد كل منافق خواني إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت أفرا بلا عمراني والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني أنا في حلوق جميعهم عود الحشاء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 لم يجتمع منها لكم ثنتان حلم واتباع لسنة احمد وتقى وكف اذى وفهم معاني اثرتم الدنيا على اديانكم لا خير في دنيا بلا اديان وفتحتم افواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير تواني كذبتموا اقوالكم بفعالكم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 من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالاسلام والفرقان اف مسلم هو عندكم ام كافر ام عاقل ام جاهل ام عطلتم السبع سماوات العلى والعرش افليتم من الرحمن وزعمتم ان البلاغ لاحمد في ايه من جمله القران هذه الشقائق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني اني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضبته بنواجد الأسنان أشعرتم يا أشعرية أنني طوفان بحر أيما طوفان أنا همكم أنا غمكم أنا سقمكم أنا سمكم في السر والإعلان أذهبتم نور القران وحسنه من كل قلب واله لهبان فوحق جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزها به الحرمان لو قطعن بمعولي أعراضكم ماذا ما دام يصحب مهجتي جثماني ولأهجونكم واثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني ولأهتكن بمنطقي أستاركم حتى ابلغ قاصيا او داني ولا ام صغيركم وكبيركم غيضا لمن قد سبني وهجاني ولا انزلن اليكم بصواعقي ولا كبودكم نيراني ولا بسيف حقي زوركم ولا يخمدن النشواضكم طفاني ولا أقصدن الله في خذلانكم ولا يمنع جميعكم فذلاني ولا حملنا على عتات طغاتكم حمل الاسود على قطيع الضان ولا ارمي انكم بصخر مجانقي حتى يمدعتوكم شلقاني ولا دبنا الى البلاد بسبكم فيسير سير الجزل بالركبان ولا اضحن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني ولا لقول ربي فيكم غضبا النمور وجمله العقبان ولا بصارم مقولي ضربا يزعزع انفس الشجعان ولا ساعطن من الفضول انوفكم سعطا يعطس منه كل جبان إني بحمد الله عند قتالكم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 فهما لكسر رؤوسكم حجران إن أنتم سالمتموا وسلمتم وسلمتم من حيرة الخذلان ولئن ابيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني يا أشعرية يا اسافله الوراء يا عم يا صم بلا آذان إني لابغضكم وابغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني لو كنت اعمل مقلتي لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني تغلي قلوبكم وعلي بحرها حلقا وغيظا أيما غلياني موتوا بغيظكم وموتوا حسرة وأسا علي وعبد كل بناني قد عشت مسرورا ومت مضثرا ولقيت ربي سرني ورعاني واباحني جنات عدن امنا ومن الجحيم بفضله عافاني ولقيت أحمد في الجنان وصحبه والكل عند لقائهم ادناني لم ادخر عملا لربي صالحا لكن باسخاطي لكم ارضاني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 وهما لهم سيفان مسلولان نصروا بألسنة حداد سلق مثل الأسنة شر عسل سطعان سل عنهم عند الجدال إذا التقى منهم ومن أضادهم خصمان نحن الملوك بن الملوك وراتة أسد الحروب ولا النساء يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهواء بلا برهان جاءتكم سنيه مامونه من شاعر ذري باللسان معاني خرز القوافي بالمدائخ والهجاء فكأن جملتها لدي يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذراك كهلان إني قصدت جميعكم بقصيدة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 ما ناح قمري على الاغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كلما انشدته رحم الاله صداك يا قهطان